بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات ونر وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات ونر يحيي ويميت I love you. Allahumma ma ya see. Mm -hmm. Ah! الله ورسوله يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن Bir وَانْقُرْ لَهُ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَمُرُّونَ خَبِير جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون وال जी <laughs> غَرَّتْكُمُ الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطان عليهم الأمد فقسف قلوبهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون تعلموا والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والسهداء عند ربهم لهم أجرهم الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وتكافر في الأموال Şarkı sure. woo well يشاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا أَصْابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ We're Koldi <Sessizlik> asan في أسن شديد. Altyazı İzlediğiniz قُلْ لَّهَا رَأَيْنُوا بِالرَّسُولِ le